وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني داع لكم وإني داع لكم فلما ترأت فئتانك صعلى عقبيه وقال إني بريء منكم وقال أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوسل على الله فإن الله عزيز حكيم وله ترى يضربون وجوههم وأذارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ريس بظلام للعبيد كذب أهل الفرعون والذين من قبلهم كفروا في آيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب